بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والستون من التذكرة ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من توضأ فأسبو الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادقا من نفسه أو قلبه شكا أيهما قال فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاء خروجه الترمذي وغيره قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد هكذا قال فتح له أبواب الجنة وذكر أبو داود والنسائي وذكر أبو والنسائي وابن سنجر فتحت له أبواب الجنة الثمانية ليس فيها ذكر من فعل هذا أبواب الجنة الثمانية كما قالوا والله تعالى أعلم في الحاشية واحد ضعيف جدا ابن الجوزي في العلل المتناهية فيه سليمان بن داود وهو متروك اثنان منكر الترمذي ثلاثة سبق تخريجه وهو صحيح عند مسلم أربعة صحيح الترمذي وأبو داود والنسائي طبعا بالنسبة لرقمي واحد واثنين من التسجيل السابق متابع قلت قد ذكرنا أنها أكثر من ثمانية وبالله سبحانه وتعالى توفيقنا وأما كون الواو في وفتحت أبوابها و الثمانية وأن أبواب الجنة كذلك ثمانية أبواب فقد جاء ما يدل على أنها ليست كذلك في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فخلو المتكبر وهو ثامن اسم من الواو يدل على بطلان ذلك القول وتضعيفه وقد بيناه في سورة براءة والكهف من كتابه جامع أحكام القرآن والحمد لله رب العالمين وقد خرج مسلم عن خالد بن عمير قال خطبنا عتبه بن غزوان وكان اميرا على البصره فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه وذكر الحديث على ما تقدم وفيه وقد ذكر لنا ان ما بين المصراعين من مصاريع الجنه مسيره اربعين سنه ولياتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام وخرج عن أنس في حديث الشفاعة والذي نفس محمد بيده إنما بين المسرعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر وخرج عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدري أبو حازم أيهم عقال متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر فهذه الأحاديث مع صحتها تدل على أنها أكثر من ثمانية إذ هي غير ما تقدم فيحصل منها والحمد لله أعيد فيحصل منها والحمد لله على هذا ستة عشر بابا، وقد ذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في كتاب التحبير وقال وقال رسول الله وعيد، وقد ذكر الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري في كتاب التحبير وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الخلق الحسن طوق من رضوان الله عز وجل الخلق الحسن طوق من رضوان الله عز وجل في عنق صاحبه والطوق مشدود إلى سلسلة من الرحمة والسلسلة مشدودة إلى حلقة من باب الجنة حيثما ذهب الخلق الحسن جرته السلسلة إلى نفسها تدخله من ذلك الباب إلى الجنة والخلق السوء طوق من سخط, من سخط الله أعيد طوق من سخط الله سبحانه وتعالى طوق من سخط الله في عنق صاحبه والطوق مشدود إلى سلسلة من عذاب الله والسلسلة مشدودة من باب من باب النار والسلسلة مشدودة من باب النار حيث ما ذهب الخلق السوء جرته السلسلة إلى نفسها تدخله من ذلك الباب إلى النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى العزيز الجبار وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال للجنة باب يقال له الفرح يقال له الفرح لا يدخل منه إلا من فرح الصبيان في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان سبقت خيره ثلاثة متفق عليه البخاري ومسلم أربعة موضوع ابن الجوزي في الموضوع في الموضوعات فيه عبد الرحمن بن محمد والضاع خمسة ضعيف الديلمي وتابع فصل قوله من أنفق زوجين في سبيل الله قال الحسن البصري يعني اثنين من كل شيء دينارين درهمين ثوبين خفين وقيل يريد شيئين دينارا ودرهما درهما وثوبا خفا ولجاما ونحو, ذا ونحو هذا وقال الباجي يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين قلت والأول من التفسير أولى لأنه مروي عن النبي المصطفى صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر الآجري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة ثم قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعيرين درهمين قوسين نعلين وأما ما جاء من ساعة أبواب الجنة فيحتمل أن يكون بعضها ساعته كذا وبعضها ساعته كذا كما ورد في الأخبار فلا تعارض والحمد لله رب العالمين. باب منه روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الرعيان يدخل منه الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلقوا فلم يدخل منه أحد قلت وهكذا والله تعالى أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال وجاء في حديث أبي هريرة إن من الناس من يدعى من جميع الأبواب فقيل ذلك الدعاء دعاء تنويه وإكرام وإعظام ثواب العاملين تلك الأعمال إذ قد جمعها ونيل ذلك او كما قال ثم يدخل من يدخل من الباب الذي غالب عليه العمل وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا قال ابو بكر انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجت في ثمرئ إلا دخل الجنة باب منه خرج أبو داود الطيالسي في مسنده قال حدثنا جعفر بن الزبير الحنفي عن القاسم مولى يزيد بن معاوية عن أبي امامه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انطلق برجل إلى باب الجنة فرفع رأسه فإذا على باب الجنة مكتوب الصادقة بعشر أمثالها والقرض الواحد بثمانية عشر لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا وهو محتاج والصدقة ربما وضعت في يدي غني في الحاشية واحد متفق عليه البخاري ومسلم اثنان صحيح مسلم الثلاثة ضعيف جدا أبو داود الطيالسي في سنده جعفر بن الزبير والضاع وتابع خرجه ابن ماجة في السنان طبعا بالنسبة لحديث انطلق برجل متابع خرجه ابن ماجة في السنن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم حدثنا هشام بن خالد حدثنا خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت لجبريل ما بال القرض أكثر من الصدقة قال لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى عن عطاء ابن يسار عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الجنة مئة درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعلاها الفردوس وأعيد وأن أعلاها الفردوس وأوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله تسألوه الفردوس اللهم إنا نسألك الفردوس بمنك وجودك وفضلك ورحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين وإكراما لعيني سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الترمذي أعطاء هذا لم يدرك معاذ بن جبل قلت قد خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما تقدم فهو صحيح متصل وذكر ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع عتبة بن عبيد الضبي يذكر عمن حدثه أن رجلا أتم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله كم في الجنة من درجة؟ قال مئة درجة. ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أول درجة منها دورها وبيوتها وأبوابها وسرورها وما غاليقها من فضه والدرجة الثانية دورها وبيوتها وأبوابها وسرورها وما من ذهب. والدرجة الثالثة دورها وبيوتها وأبوابها وسررها ومغاليقها ياقوت ولؤلؤ وزبرجد وسبع وتسعون درجة لا يعلم ما هي إلا الله الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن الجنة مئة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لا وسعتهم قال هذا حديث غريب ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة قرأ وصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها في الحاشية واحد ضعيف ابن ماجه وفي الزوائد قال في اسناده خالد بن يزيد ضعيف اثنان ضعيف الاسناد الترمذي ثلاثة ضعيف اخرجه ابن وهب كما في بدور فيه ابن انعم ضعيف اربعة ضعيف الترمذي فيه درواج ضعيف خمسة ضعيف ابن ماجه في اسناده عطية العوفي ضعيف ستة ضعيف ابو داود وتابع وذكر ابو حفص عمر بن عبد المجيد القرشي الميانشي في كتاب الاختبار في الملح من الأخبار والآثار أو الاختيار والله تعالى أعلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال درج الجنة على عدد آي القرآن لكل آية درجة فتلك ستة آلاف ومائة آية وستة عشر آية أعيد درج الجنة على عدد آية القرآن لكل آية درجة فتلك ستة آلاف ومائة آية وستة عشر آية وبين أعيد وستة آية بين كل درجتين مقدار ما بين السماء والأرض وينتهى به إلى أعلى عليين لها سبعون ألف ركن وهي ياقوتة تضيء مسيرة أيام وليالي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها إن عدد اي القرآن على عدد درج الجنة فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن ذكره مكي ورحمه الله سبحانه وتعالى فصل قال علماؤنا رحمة الله سبحانه وتعالى عليهم حملة القرآن وقراؤه هم العالمون بأحكامه وبحلاله وحرامه والعاملون بما فيه وقال مالك قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين قد تقدم حديث العباس بن عبد المطلب في أبواب النار وحديث أبي هريرة في من تعلم العلم وقرأ القرآن عجبا ورياء والعياذ بالله سبحانه وتعالى وهو اكرم الأكرمين ما فيه كفاية لمن تدبر وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من تعلم القرآن وعلمه ولم يأخذ بما فيه بما فيه ولم ياخذ بما فيه وحروفه كان عليه شهيدا ودليلا الى جهنم ومن تعلم القرآن وأخذ بما فيه كان له شهيدا ودليلا الى الجنه وفي البخاري مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجى طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر طعمها طيب ولا رائحة لها وذكر الحديث وقد أشبعنا القول فيه في قارئ القرآن وأحكامه في كتاب التذكار في فضل الأذكار وفي مقدمة في مقدمة الجامع أحكام القرآن ما فيه كفاية والحمد لله وقد تقدم أن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله فالجهاد يحصل مئة درجة وقراءة القرآن تحصل جميع الدرجات والله تعالى المستعان والله سبحانه وتعالى المستعان على ذلك والإخلاص فيه بمنه وفضله اللهم ارزقنا الإخلاص بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا الله باب ما جاء في غرف الجنة ولمنهي قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية وقال سبحانه وتعالى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون وقال اولئك يجزون الغرفه بما صبروا, أولئك يجزون الغرفة بما صبروا في الحاشيه واحد ضعيف انفرد به الديلمي. اثنان حسن موقوف ابن ابي شيبة في مصنفه والبيهقي في الشعب مرفوعا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثلاثة ضعيف جدا ابن عساكر في تاريخه وفي كنز العمال وفي كنز العمال. أربعة صحيح البخاري وتابع. وروى مسلم عن سهل بن سعد. أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ان أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغائر في الأفق من المشرق, أو من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين وخرج التنمذي الحكيم أخبرنا صالح بن محمد قال حدثنا سليمان بن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صدروا وقوله عز وجل وهم في الغرفات آمنون قال الغرفة مياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصل وإن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة منها كما أونا الكوكب الشرقي أو الغربي في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماء والحمد لله رب العالمين أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وحدثنا صالح بن عبد الله وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعراج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن المتحابين في الله تعالى لعلى عمود من عمود ياقوتة حمراء في رأس العمود سبعون الف غرفة يضيء, يضيء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا يقول أهل الجنة بعضهم لبعض امطلقوا بنا حتى ننظر إلى المتحابين في الله عز وجل فإذا أشرف عليهم أضاء حسنهم أهل الجنة كما تضيء الشمس أهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس مكتوب على جباههم هؤلاء المتحابون في الله عز وجل وذكر الثعلبي من حديث أبي عمران بن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة فإذا أشرف رجل من أهل عليين أشرقت الجنة لضياء وجهه فيقولون ما هذا النور فيقال أشرف رجل من أهل عليين الأبرار أهل الطاعة والصدق وروى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون عليين كما تتراءون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعماء ذكره الثعلبي في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان موضوع الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وفي سنده سليمان بن عمرو النخعي كذاب أربعة ضعيف جدا ابن عديم في الكامل أربعة ضعيف ابن عساكر كما في إتحاف السادة المتقين وفيه الأسود مجهول خمسة ضعيف أبو داود وأحمد وفي سنده عطية العوفي ضعيف وتابع الترمذي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام إليه عربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن واسع عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذات يوم فقال ألا أخبركم بغرف الجنة؟ غرفا من, ألوان غرفا من ألوان الجواهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فيها من النعيم والثواب والكرامات ما لا أذن سمعت ولا عين رأت فقلنا بأبينا أمت وأمنا يا رسول الله لمن تلك فقال لمن أفش السلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى والناس نيام فقلنا بأبينا أمت وأمنا يا رسول الله ومن يطيق ذلك فقلت أمتي تطيق ذلك وسأخبركم من يطيق ذلك من لقي أخاه المسلم فسلم عليه فقد افشى السلام ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الأخيرة في جماعة فقد صلى والناس نيام اليهود والنصارى والمجوس فصل اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال فبعضها أعلى من بعض وأرفع وقوله الغائر من المشرق أو المغرب يروى بلياء وهو اسم فاعل من غارة وقد روى مسلم في غير الغارب بتقديم الراء بتقديم الراء والمعنى واحد اول معنى واحد وروي الغابر بالباء بواحدة ومعناه الذاهب او الباقي من اعيد ومعناه الذاهب او الباقي فان غبر من الاباض يقال غبر إذا ذهب وغبر إذا بقي ويعني به أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الأبصار فيظهر صغيرا لبعده وقد بينه بقوله من المشرق أو المغرب وقد روي العازب بالعين المهملة والزاي أي البعيد ومعانيها كلها متقاربة المعنى وقوله والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين ولم يذكر عملا ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين وذلك ليعلم أنه عن الإيمان البالغ وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعام ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في اعالي الغرفات وأرفع الدرجات وهذا محال وقد قال الله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين وقال في آية أخرى وما أموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم من ذنazel الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون في الحاشية واحد حسن لغير الترمذي اثنان ضعيف الأسناد أبو نعيم في الحليه فيه عن عنة الحسن وهو مدلس متابع فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح ثم بين لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب وتعلق قلبي قلب به مطمئنا به في كل ما نابه وبجميع أموره وأحكامه فإذا عمل عمل صالحا فلا يخلطه بضده وهو الفاسد فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع الإيمان بالغ إلا مع أعيد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه